بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله واجزل ثوابك